للامام خد سلامي للرضا لولا لولا خد سلامي او او او يا تمام خد تقنوا بالحمايب محلى سورك يا الرضا يضي دروب الغيانب حس النورك يا الرضا تجلي هموم مصايب لليزورك يا الرضا أرتجي وعندي مطالب وبحضورك يا الرضا ليتني أدفن في بقعة طوسي عند أقدام الرضا مشهد رمي و مقامي خد سلامي للرضا للرضا, للرضا, للرضا خد سلامي خد سلامي, سلامي الى شمس الشوس قام قلبي الى الله الله الله الله الله محلى اسمك من أنادي اسمك أنا يا علي بالقبر بك اعتقادي والضمان يا علي حتى منكر ما يعادي لؤجان يا علي انت ذخري وانت جادي والأمانة يا لي أنت حبي ومناري وأليسي يا ابن موسى يا أميري يا رئيسي ومرامي والسلام للرضا سيري او د اله امامو سلامي لريضا قرّت عيون لتنورك بالقيامة يا الشفيع كنا بالمحشر نذكرك بالزعامة يا الشفيع تلقط الشيعة لتشكرتك الحمامة يا الشفيع جايز الكل من يزورك ويكرامة يا الشفيع وتجازي كل شخص بعروسي فيتبقى عنده خير جليسي وغرامي خذ سلامي للرضا للرضا سلامي خذ سلامي, سلامي, سلامي, سلامي للشاعر اسماعيل الحكاق